سبيب ثلاثة والإحياء والإماتة والإحياء والإماتة أجيب لكم آية عشان أجيب لكم رقمها تحفظوها هذه آية الربوبية في كلام رب البرية الآية في سورة يونس الآية 31 قل من يرزقكم من السماء والأرض يباديه في الرزق أمن أم يملك السمع والأبصار والأفئدة يباديه الملك ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي يباديه لإحياء ولماذا ومن يدبر؟, يدبر الأمر بديه التدبير فسيقولون الله يبقى أنا لابد أن أتبت له صفة الخلق له صفة الملق له صفة التدبير والرز له صفة الإحياء له صفة الإماتة ماشي لا يسمى رب إلا أن تكون في هذه الصفات. كده خلصنا. حالك الإله لا يسمى إلها حتى تجتمعك عندك خاعدتان عظيمتان الذل التام والحب التام لا إله إلا الله لا محبوب بحق إلا الله لا معبود إلا الله كل من العبادة حقتين حب وذل يبقى لا إله إلا الله معناها لا معبودة بحق إلا الله وعبادة يعني ايه حب وزل كيناك بتقول لا محبوبة بحق إلا الله ولا أخضع ولا أزل إلا لله فهمتوا لا إله إلا الله واحد <تصفيق> لا إله إلا الله كويس كده يبقى ذيل ايه للألوهية رقم ثلاثة الأسماء والصفات أن تثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف من غير تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل يعني الكلام ده يعني ربنا بيقول سبحانه وتعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ليس كمثله شيء هو السميع البصير فإنفع شبابة تقول لي سميع يعني أقول لك سميع يسمع سبحانه وتعالى سمع أن يليق به تقول لي يعني بيسمع زينا كده أقول لك لا ما فيش حاجة يسمع زينا ليس كمثله شيء تقول لي لما أريد في القرآن إن ربنا يقول تجري بأعيننا يد الله فوق أيديهم هو إيده زي إيدنا كده أقول لك ليس كمثله شيء تقول لي طب يعني زي إيد حاجة كبيرة شوية يقول لك يا ابن كده شيء يبقى لا ما ينفع ليس كمثله شيء طب نور كبير قوي وإيه بقى طلع من النور دي طب والنور ده شيء ولا مش شيء يبقى برضو ليس كمثله شيء وربنا أعظم في المبالغة فلم يقل ليس مثله شيء وإنما قال ليس كمثله شيء قال لك يعني لو افترضنا والفرض ده مستحيل ان له مثل فليس لهذا المثل مثل اللي هو يعني مش هيحل هي دي قالوا بقى تاخدوها هاخد معاكم كده شغل بسرعه العجز في الايمان بالله العجز عن الادراك تمام الادراك مدار الايمان بالاسماء والصفات على كلمتين اقرار وامران اقرار وإيه؟ وإمرار امرار اخرها وأمرها. يعني امرها يعني يد تليق به سمع يليق به بصر يليق به لا يحيطنا به علم سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم ما اتخذ صاحبة ولا ولدا يبقى اثبت له هذه الصباح ودائما نقول كلمة جنبيها كما يليق به ينزل ربنا زي ما الوحب ينزل كده أعوذ بالله زي ما الطيارة تنزل أعوذ بالله وما ليه نزول يليق به ازاي تفهم يعني نزول نزول يعني من أعلى لأسفل صح؟ بس كده ازاي هو ده بقى اللي تقودها كلمة المالك المشهورة الاستواء ومعلوم كلمة الاستواء يعني العلوم استوى على العرش يعني هو فوق العرش والكيف ازاي بقى العرش ده بقى هو فوقه بالضبط هو عليه هو يابني يا ليس كمثلي شيء كل اللي أنت بتعمله ده غلط بالكلمة دي الكيف مجهول قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بضعة وقال للراجل أخرج هذا المفتدى فيبقى يبقى الإيمان بالله يدور على إيمان بالله ربا وإله والأسماء الصفر طيب أن تؤمن بالله وملائكته أن تؤمن بوجود خلق هم الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون خلقهم الله من نور لا يأكلون ولا يتصفون لا بذكورة ولا بأنوثة ولا يتناسلون ولا يعلم عددهم إلا الله كده إيه مجمل التوحيد في كلمتين تؤمن بالكتب السماوية التي جاء ذكرها في القرآن كما من الله عز وجل على داود بالزبور وعلى موسى بالطورات وعلى عيسى عليه السلام بالانجيل نؤمن بصحف ابراهيم نؤمن بالقرآن الكريم اذا التصديق بالكتب المنزلة من عند الله وانها شرع الله قبل ان تنالها ايدي الناس من التحريف والتبديل ونؤمن بما ذكر ربنا في كتابه من ان اهل الكتاب حرفوا هذا الكتاب يحرفون الكلمة عم مواضع ونؤمن بجميع الرسل ولا نفرق بين أحد من الرسل، ولكن فضل الله بعض الرسل على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض نؤمن بأنهم اختارهم الله لهذاية خلقه وأنزل عليهم الكتب السماوية نعتقد بأن هؤلاء الرسل لهم العصمة ولكنهم بشر ونؤمن بالفرق ما بين النبي والرسول وأن عدد الأنبياء كما ورد في بعض الأحاديث مئة ألف وأكثر مئة وأربعة عشر ألف أو أكثر أما الرسل فدون ذلك ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى جعل تفضيلا من الرسل فجعل بعض الرسل سماهم أولو العزم من الرسل وهم خمسة من؟ اه الخمس نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام موسى وعيسى والنبي صلى الله عليه على انبيائه ورسله ينفع نقول صلى الله على الأنبياء جميعا نعم وينفع نقول عليهم جميعا نقول عليهم السلام نعم ينفع نقول على الصحابه عليهم السلام نعم لكن لا تقال حتى لا نتأسى بالرافضه الشيعة لأن هم الذين يقولون علي عليه السلام فإذا أردناها عممناها أبو بكر عليه السلام وكذا لكن درج أهل العلم على الترضي على الصحابة وعلى الصلاة والسلام على الأنبياء والرسل إنما من حيث الصحة الفقهية يجوز أن يقال يجوز أن يقال أناس عليه السلام بنسلم عليه ينفع يقال ينفع لكن ليس هذا حتى لا نقع فيه مشابهة المبتاجة طيب. هذا في الإيمان بالأنبياء والرسول ونؤمن باليوم الآخر يوم يبعث الله في الناس من قبورهم ويخاسبهم على أعمالهم ونؤمن بأنه بعد الموت بعث وبعد الحساب وبعد الحساب إما جنة وإما نار نؤمن بكل ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق عن غيبيات القيام نؤمن بذلك ونؤمن بالقدر خيره وشره بأن هناك خير وشر هنا بقى شوية تشغل علم شوية فاتح لدمارك اشمعنا في الحديث ده قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر